بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون, ويستغفرون لمن في الأرض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 واحدة ولا شيء يدخل ولا شيء يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله فالله القديم ومختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلك الله وربه عليه توكلت وإليه نبي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن, الأنرام ومن الأنرام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يرزق الرزق لمن يشاء ويقلب إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما رصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما رصينا به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 ثم هلقضي بينهم وَإِنَّ الذين وهف كتابا من بعدهم فيه شك مريد فلذلك فادوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم, ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لاعبد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 في القربى ومن يقترد حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يكيلاه يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 وما أصابتم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسهل الريح فيظلل رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كتبوا ويأف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَمَتَّعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَتَنَبَّهُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ومما رزقناهم ينسقون والذين إِذَا أصابهم يبغيهم ينتقرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وَأَصْلَحَ فأجره على الله إِنَّهُ لا يحب الظالمين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 بعده وترضى لمن لم يُؤذَ عذاب يخونونه الإلّا مَرَضٍ مِن سَبِيلٍ وَتَوَاهُوا عَرَبٌ عَلَيْهَا قَوْشٌ مِنَ الْضُلْيَانِ ضُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم وأهليهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قديس وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا, إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يوحي رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا